كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم أَلَمْ يَأْتِ إِلَيْكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ قَوْمِ إِفْرَادٍ مَّا وَصَّاهُمْ أتتهم رسلهم في بينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها Why did